يمن شال العلى يا يمن شال العلم معنى وشعر وشعر وشعر وشعر لك ابن الفحل حاضر وشعر وشعري مسير حسين في ذراع وشير وشعري وشعري قمر هاشيم شفي للهاشل أحلى الأماني أجمل تهاني أحلى الأماني أجمل تهاني للعباس L'Abbas L'Abbas L'Abbas L'Abbas L'Abbas Nour haadiyna haadiyna b'jabiyna Wuraayta raiyat raiyat aliyna Wulwafa asbach asbach arina ndi na yaki na Shima wal Ithar Nakhwa wal Ithar Shima wal Ithar Nakhwa wal Ithar Shmua b'soani Shmua b'soani Nal Abbas Nal Abbas Nal Abbas Nal Abbas Nal للاماني اتمالتهي للعباس, للعباس للعباس للعباس للعباس عاش محضان بحضان الفضيله بيها شد احزام احزام هل شهم غيره غير اصيل غير ديل سيره تو دعت عاده صفاته سيره تو دعت عاده صفاته صارت معاني صارت معاني للعباس للعباس للعباس للعباس للاماني اتمنى تهاني للعمالي عندنا التهالي للعباس للعباس للعباس للعباس, للعباس مولد عز عز وكرمه الهواشم وكل النشامى والغمر و الشحانه فارس اللي نادال ابو له عنوان فارس اللي نادال ابو له عنوان يش زماني يش زماني للعباس للعباس للعباس للعباس اهل الاماني اتمنى تهاني للقمر لي اتمالتهي للعباس, للعباس للعباس للعباس للعباس بالعزم صان صنع اعتقاده رسخ بروحه بروح بالشهادة ناظر سلينا دنيا توجينا ناظر سلينا دنيا توجينا بعهد رباني بعهد رباني, بحض رباني للعباس للعباس للعباس للعباس <شهادة> <العباس>؟ عجل الأماني عجل الاماني اتمنى مخرجا ومهندسا للصوت كرار الموالي كرار الموالي أداء الرادود الحسيني رعد الحرقاني كلمات الشاعر الحسيني عامر ابو عبد الله القطبي المونتاج احمد الزيدي